يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب رحمه الله تعالى قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه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 ابن رجب تبعا للإمام النووي في كتابه الذي سماه بالأربعين وكنا قد بدأنا الكلام على هذا الحديث في دروس ماضية وانتهى بنا الأمر إلى ما ذكره كثير من أهل العلم من أن هذا الحديث اعني حديث الأعمال بالنيات هو من جوامع الكلم ويمثل ثلث او ربع الشريعه ذلك لان العباده تقوم على النيه وعلى القول والعمل ومن هنا كثر حديث اهل العلم في اعتبار احاديث تضم مجمل أحكام الشريعة الإسلامية فمن عده ثلثة أضاف إليه حديثين ومنهم من عده الربع وأضاف إليه ثلاثة وهكذا منهم من زاد أو نقص لكن كل الذين عنوا بعد هذا الحديث اتفقوا على اعتباره واحدا من اصول الشريعة الاسلاميه وانتهينا عند الكلام على ما نقله المؤصل المصنف رحمه الله عن ابي داود صاحب السنن سليمان بن الاشعث رحمه الله لما كتب لاهل مكة مبينا لهم منهجه في كتابه وانه جمعه من خمسمائة الف حديث وانه اختار منها ما هو نحو من أربعة آلاف أو خمسة آلاف حديث، لكنه بين أن أربعة أحاديث في كتابه هي محل الاعتماد، ولو أن انسانا اقتصر عليها لكافته، ومن هذه الأربع. حديث الأعمال بالنيات ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وفي رواية أخرى عنه يعني عن أبي داود رحمه الله أنه قال الفقه يدور على خمسة أحاديث يعني فقه الشريعة الإسلامية يمكن إدراجه في الأحاديث الخمسة هذه الأحاديث أولها قوله الحلال بين والحرام بين وهو حديث النعمان بن بشير فقد مر معنا والثاني حديث لا ضرر ولا ضرار والثالث حديث, إنما حديث الاعمال بالنيات وهو حديث الباب والرابع حديث الدين النصيحة وخامسها حديث وما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وكلها مما اخرجها ابو داود في صنعه وكانه يقول رحمه الله ان كتابه اشتمل على اصول الشريعه وعلى فروعها قال وفي رواية عنه قال أصول السنم يعني أصول الأحاديث في كل فن أي في كل نوع من أنواع العلوم والمعرفة أربعة أحاديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات وحديث النعمان الحلال بين والحرام بين وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وإنما عدها أربعة فنون لأن الأول أصل في تمييز العبادة من غيرها والثاني أصل في بيان الورع وحكم التعامل وأن الإنسان ينبغي له أن يأتي من الأعمال ما هو صريح وأن يتجنب ما فيه شك والحديث الثالث حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه عدم الدخول في ما لا يعنيه وهو يعطينا قاعدة في حسن التعامل مع الناس فإن الإنسان إذا اقتصر في تعامله على ما يهمه ويعنيه يكفيه ذلك من أن يتدخل فيما لا يعنيه وأما الحديث الرابع فهو قائم على قاعدة عدم التطلع إلى ما في أيدي الناس والاكتفاء والاقتصار والزهد في الحياة فإن الزهد أساس, اساس محبة الناس ثم بعد ذلك نقل علي الحافظ ابن رجب عن بعض اهل العلم ينظم هذه الاحاديث الاربعه تسهيلا لحفظها وضبطها قال والالحافظ ابي الحسن طاهر ابن مفوز المعافري وهو تلميذ وصاحب الإمام بن عبد البر الأندلسي يقول ناظما هذه المسألة عمدة الدين عندنا كلمات اربع من كلام خير البرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتق الشبهات وهذا حديث إن الحلال بين وازهد وهذا حديث ازهد في الدنيا يحبك الله ودعم ليس يعنيك وهو حديث دعم يريبك إلى ما لا يريبك وعملا بنية وأراد به حديث عمر رضي الله عنه حديث البعض كل هذا يبين فيه الإمام ابن رجب مكانة هذا الحديث وأذره ودوره في الشريعة الإسلامية ثم بدا يتكلم رحمه الله على أجزاء من الحديث فبدأ بقوله فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني هكذا جاءت الرواية وفي رواية الأعمال بالنيات يعني بدون لفظه إنما ويقول الحافظ رحمه الله إن اللفظتين وإن العبارتين تدلان على الحصر اما العبارة الاولى فدلالة الحصر فيها صريحة وهي وجود كلمة انما وعلماء العربيه يقولون انما كافة ومكفوفة وهي من صيغ الحصر كأنه يقول لا تقبل الأعمال ولا تجزئ ولا تصح إلا إذا كانت مقرونة بالنية واما على العبارة الثانية وهي قوله الأعمال بالنيات يقولون هذه العبارة أيضا تدل على الحصر وذلك ان العرب اعتادوا اذا ارادوا ان يحصروا شيئا يأتون بال العبارة معرفة بالالف واللام معرفة الطرفين المبتدأ والخبر فتدل على الحصر وهذا ما جاء في قوله الأعمال بالنيات أي الأعمال تصح بالنيات تجزئ بالنيات تقبل بالنيات فكانت العبارة عبارة حصري قال وكلاهما يعني العبارتين يقتضي الحصرة على الصحيح قال وليس غرضنا ها هنا توجيه ذلك يعني بيان كيفية الحصر لأنه أمر معلوم لدى طلبة العلم ولا بسط القول في معنى الحصر ودلالة الحصر وإنما هذه مواضعها كتب البلاغة وكتب المعاني ويكفي هنا ان يشار اليها لكن قوله الاعمال بالنيات العلماء يقولون المبتدا ظاهر في كلمه الاعمال لكن الجار والمجرور هل هو الخبر ولا هو متعلق بالخبر لدى كثير من اهله اللغة يعتبرون الجار والمجرور لا يصلح أن يكون خبرا لأنه شبه جملة فالخبر محذوف مقدر كأنه يقول الأعمال كائنة بالنيات على تقدير كلمة كائن أو الأعمال تصح بالنيات أو تقبل أو تجزئ فلا بد من تقدير وهذا ما أشار إليه بقوله وقد اختلف في تقدير قوله الأعمال بالنيات قال فكثير من المتأخرين يزعم أن تقديره الأعمال صحيحة بالنيات أو الأعمال معتبرة بالنيات أو الأعمال مقبولة بالنيات هذه كلها الفاض تقدم وعلى هذا يعني التقدير فالاعمال إنما أريد بها الاعمال الشرعية المفتقرة إلى النية كأنه يقول الاعمال الشرعيه التي هي اصول مطلوبه في الشريعه الاسلاميه هي هي التي تفتقر الى نيه اما الاعمال التي تاتي على سبيل التبع او تاتي على سبيل العاده فهذه لا تحتاج الى نيه هذا ما اشار اليه قال وعلى هذا فالاعمال إنما أريد بها الاعمال الشرعية المفتقرة إلى النية كالصلاة والصوم والحج والزكاة وسائر اعمال البر حتى تكون عبادة يرجو الإنسان من ورائها الثواب لابد أن يعقد لها النيه فأما ما لا يفتقر إلى نية كالعباد الإنسان يأكله لكن ما يأكله إذا افتقر أو إذا اقترنا بالنية كان عبادة وإذا خلى عن النية كان عادة فالإنسان مثلا لم يؤتى له يوميا بالفطور وبالغداء وبالعشاء فهو عندما يأكل يعتبر يقوم بأمر عادي لكنه لو نوى بعشائه أن يكون, سح... أن يكون سحورا يستعين به على الصوم يؤجر على ذلك الطعام ولهذا جاء في الحديث تسحروا فإن في السحور بركة وأن فضل وفرق ما بي... بي... وفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أنهم لا يأكلون أكلة السحر وهكذا الإنسان لو نوى بما يأكله الاستعانة على الطاعة والاستعانة على العبادة فإنه بهذه النية يصير العادة عبادة أما كونه يقول بسم الله وبسم الله ليست هي النيه بسم الله هذه تمنع الشياطين ياكلوا يأكلوا لكنه يقولها الإنسان في العادة وفي العباده فهي لا تغير الحكمة من عادة إلى عبادة، لكن تجعل طعامك مباركا تجعل طعامك يمتنع من أن يشاركك فيه الشياطين فالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها خلت من النية صارت عادة وإن اقترنت بنية مشروعه كانت إيه؟ عبادة وغيرها وكذلك أحيانا بعض الأعمال يؤديها الإنسان بدون نية فتكون هي من أعمال الطاعة ومن الأمور المشروعة لكن لا يثاب عليها ذواب النية قالك كرد الأمانات ورد المضمونات كالودائع ورد المغصوب فهذا لا يحتاج شيء من ذلك إلى نية فهذه الأشياء التي هي العادات أو رد الأمور المعلقة في الذمة لا تحتاج إلى نية لأنها ليست أصول في التشريع يعني عبادات أصلية وإنما هي أمور متفرعة على العبادات الأصلية فالإنسان إذا استعارى العارية حكم شرعي لكن رده تابع لهذا الحكم ولذلك لا يستقع الى نيه نعم حتى تكون عبادة لان احيانا الانسان لو قام وركع وسجد يعني أدى فعلا كفعل الصلاة لكن ما نوى به صلاته أي يثاب عليه هذا معنى إذا كان هذا شرب الدواء مشروع فإذا نوى أن يشربه من اجل أن يمن الله عليه بالشفاء أخذ بالسبب يثاب على ذلك الفعل لكن قد يشربه الإنسان ويصح دون أن ينوي به وجه الله أو ينوي به الإعانة على الطاعة فيكون عادة ولا يكون عبادة نعم ها؟ ما اسمعك كيف إذا نسفع هو عندما يعني بدأ شرع في اغتسل او توضأ او سمع النداء فقام وتوضأ وهو يريد ان يؤدي العبادة هذه هي النية وليس المراد بالنية انه يتلفظ بها كما يفعل البعض لكن عليه ان يستحضر عند الشروع في الصلاه اداء العباده فان فات عنه هذا الاستحضار لعل النيه السابقه كافيه قال فلا يحتاج شيء من ذلك الى نيه فيخص هذا كله من عموم الاعمال المذكورة ها هنا يعني كل الاعمال التي تؤدى على هيئة العادات او رد الامور المطلوبة هذه لا تحتاج الى نية لانها ليست عبادات محضة وانما هي وسائل للعبادات فان ارتبطت بها النية تحولت العبادة فإن ارتبطت بها النية تحولت من كونها عادة إلى كونها عبادة نعم تكون عبادة لأن الوسيلة لها حكم الغاية وقال آخرون بل الأعمال هنا على عمومها يعني كل عمل لأن قوله إنما الأعمال فيه الدلالة على العموم على عمومها لا يخص منها شيء قال حكاه بعضهم عن الجمهور وكأنه يريد به جمهور المتقدمين يعني لا المتأخرين قال وقد وقع ذلك ذي كلام ابن جرير الطبري رحمه الله وأبي طالب بن المكي وكلهم من علماء التفسير ولهم كتب في التفسير وغيرهما من المتقدمين وظاهر وهو ظاهر كلام الامام احمد يعني ان كل الاعمال سواء كانت عبادات محضه او كانت وسائل للعبادات المحضه اذا ارتبطت بالنيه صارت عبادته لا للإستغراق للجنس كل ما يسمى عمل قال في رواية حنبل وهو ابن أخي الإمام أحمد وتلميذه قال أحب لكل من عمل عملا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل حتى يصير عبادة محظة قال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات فهذا ياتي على كل أمر من الأمور لكن هنا نلاحظ إنما قاله الحافظ ابن رجب وما نقله على الإمام أحمد وغيرهما من أن كل عمل يراد به الأعمال المشروعة الأعمال المطلوب التعبد بها فتكون هي الأعمال العبادية ولا يفهم من ذلك التعميم الذي أشار إليه قال وقال الفضل بن زياد يعني ايضا من تلاميذ الامام احمد سألت ابا عبد الله يعني احمد ابن حمد رحمه الله عن النية في العمل فقال كيف أن كيف النية قال يعالج نفسه اذا اراد عملا لا يريد به الناس ومعنى يعالج نفسه يعني انه يستحضر النيه لان الامام احمد رحمه الله ممن يرى ان النيه محلها القلب وانه لا يجوز للانسان ان يجهر بها لان الجهر بها يعد بدعه من البدع وهذا ما قصده بقوله يعالج نفسه أن يذكرها في نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس يعني لا يريد به أن يكون العمل عادة فهذا يؤيد أن الإمام أحمد إنما يفرق في العمل إذا كان عادة أو عبادة فيجعل النية في العبادة ولا يلزم أن تكون في العادات. قال وقال أحمد بن داود الحربي قال حدث يزيد بن هارون بحديث عمر رضي الله تعالى عنه الأعمال بالنيات وأحمد جالس يعني أحمد بن حنبل رحمه الله فقال أحمد اليزيد يا أبا خالد هذا الخناق يعني كأنه يريد أن يقول هذا يعني هو الفاصل ما بين العادة والعبادة وعلى هذا القول فقيل تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات فيكون إخبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها يعني النية ويكون قوله بعد ذلك وإنما لمرئ ما نوى إخبار عن حكم الشرعي وهو أن حظ العامل من عمله نيته فإن كان يعني النية فعمله صالح فله أجره وإن كانت فاسدة كانت فاسدة فعمله فاسد فعليه وزره إيه هذا أمر خارج عن موضوعنا لأن نحن الآن نتكلم عن ما يقوم به الناس من أعمال فهذه النية هي التي تسيره أمرا شرعيا أو تجعله أمرا عاديا وأما الحديث من هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة هذا لأنه عدل عنها بنية طاعه الله جل وعلا فهذه النية التي أريد بها عمل أريد بها وجه الله استوجب بسببها هذا الثواب وإن كانت فاسدة وإن كانت النية فاسدة يعني على خلاف ما شرع فعمله فاسد وعليه فعليه وزره يعني وزر هذا العمل الذي عمله بالنية الفاسدة قال ويحتمل أن يكون التقديرين أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات أي الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مذاب عليها أو غير مذاب عليها كل ذلك الذي تحققه وتفصله هي النية فيكون خبرا عن حكم شرعي إذن رجعنا إلى أن المراد بالأعمال يعني الأعمال الشرعية وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه وعدمه يعني عدم قبولها بحسب الخاتمة التي ينتهي إليها فإن كانت هذه الخاتمة مما طلب الشرع ومما قصد الشرع فيثاب على ذلك وإن كانت مما أنكره الشرع فيأثم على الفعل أما ما لا يتعلق بالأعمال الشرعية فلا يندرج في هذا الأمر وقوله بعد ذلك وإنما لمرئ ما نوا قال إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر قال وليس هذا تكرير وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى إلا هي إنما الأعمال بالنياء فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده يجب فساد العمل وصلاحه بحسب النية المقطigة لإيجاده يعني لإيجاد هذا العمل والجملة الثانية دلت على أن ثواب العمل أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة. وقد تكون نيته مباحة يعني في الأعمال المباحه التي هي لا يثاب عليها ولا يعاقب فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحامله عليه المقتضيه لوجوده وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا او فاسدا او مباحا ما سمعت بالنوع النوع خيرا إنها عمل صالحا أثيب وإنها عمل سيئا أوخذ وإنها أمرا مباحا لا يثاب ولا يعاقب مقال واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة وبعض أو كثير من الفقهاء يعرفها بأنها الإرادة وأنها القصد وابن رجب يقول لا والظاهر ان الامام ابن رجب ممن يرى انه لا ترادف بين الالفاظ وان كل لفظ وان شارك غيره في جزء من معناه لكن له ايه خصوصية ومن هنا قال ان النية نوع من القصد والإرادة. وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هو، بما ليس هذا موضع ذكره، وهو مبني على ما ذهب إليه كثير من علماء اللغة من أنه لا ترادف بين العبارات. وإن كان ثمة ترادف فهو في بعض الأجزاء دون بعض. وكل كلمة تحتص بمعناها ثم قال والنية في كلام العلماء يعني علماء الشريعة تقع بمعنيين. الفقهاء والعلماء وهنا اشار الحافظ او الامام ابن رجب الى ايضا نوع اخر سماهم بالعارفين وكأنه يريد بهم يعني اهل التصوف يفرق بين ما ذهب اليه الفقهاء وبين ما ذهب اليه المتصوفة في تحديد معنى النيه قال والنيه في كلام العلماء تقع بمعنيين احدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض يعني الله سبحانه وتعالى امرنا ان نصلي له في اليوم خمس صلوان. فيتعين على الشخص إذا أراد أن يصلي أن يعين الصلاة التي يريد أداءها فلا يكفي أن يقول أصلي لله ولا يكفي أن يضع في نفسه ويستحضر أنه يصلي لله بل لا أن يعين الصلاة التي يؤديها فيقول ف يستحضر في نفسه انه يصلي لله صلاه الظهر ويصلي لله صلاه العصر وهكذا المغرب والعشاء والفجر فهذا التمييز لنوع الصلاه هو الذي يسميه بالنية كأنه يقول إن من يؤدي العبادة عليه أن يستحضر أمرين: الأمر الأول ان هذه العباده لله، والأمر الثاني أن يميزها، لأن الله تعالى تعبدنا في كثير من أصناف العبادات بفريضة. وبنافله او بعدد من الفرائض كالصلاه فلا بد ان يستحضر الانسان فيها نيه الوقت وكذلك يستحضر فيها انها لله لان احنا قلنا اولا لو ان انسانا قام وادى أفعال الصلاة دون نية فهذه تخرج عن كونها عبادة وتصبح عادة ها؟ هذا لا يرد هنا لأن الإمام والمأموم إن اختلفا في النية كل يؤدي بحسب نيته فالإمام الذي يصلي مثلا بالناس الظهرة أو العصرة والمسبوق والرجل المسافر الذي جاء وعدرك الإمام وهو يريد أن يدخل بنية الظهر هنا عندنا القضية ما تريد لأن كل منهما ميز نيته بنوعية الصلاة كل منهما ناوين أو ليس بناوين كل منهما ناوين فما داما ناويين الإمام نوى الظهر أو العصر والماموم نوى الظهر اختلاف النية هنا إنما قبلناه لورود أمر خارج عن أصل النية لأن هناك أحكام خارجة عن هذا الموضوع الشاهد أن الفقهاء يقولون النية المراد بها تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلاً وتمييز صيام رمضان من صيام غيره اللي هو صيام التطوع كيوم عرفة أو كأيام أو عشراء لا بد للإنسان عند الصوم أن يميز هذا التمييز هو المراد به النية أو تمييز العبادات عن العادات عند الإنساء الإنسان إذا ما أراد أن يغتسل فهو قد يغتسل للجنابة وقد يغتسل للجمعه وقد يغتسل ليبرد جسمه فإذا أراد أن يؤدي الاغتسال لابد أن يحدد نوعه بالنية فإن لم ينوي انصرف الى العاده ولم يقبل في العباده هل يجري التداخل لو ان انسان اذا كانت نيته اداء الواجب فالمندوب والمباح يندرج تحتهما واذا كانت نيته اداء المندوق المسنون فهل يندرج تحته الواجب الظاهر والله اعلم نعم لان اصر هذا الفعل فعل شرعي دعا اليه الشرع فايت داخله بخلاف ما اذا كان الفعل عادي فلا بد من نيه يعديها لتحوله من العاده الى العباده فاذا نوى بغسل الجنابه غسل الجمعه كفاه واغناه وكذلك العكس لو نوى بغسل الجمعة رفع الجنابة أجزاء. ها يقول إذا أراد أن يتوضع لمس المصحف فهل يصلي به الفرايض؟ الجواب نعم لأن هذا الوضوء, الوضوء وضوء شرعي هذا الوضوء وضوء شرعي لكن لو ان انسانا مر باعضائه اعضاء الوضوء مر امر عليها الماء من باب التبرد او ازاله اقذار موجودة فهل تغريه عن وضوء عن عن الوضوء الشرعي هذا الذي يقول فيه أهل العلم لا لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنية إذا أراد به الإسباب فهذا أمر لا بأسه لكن إن أراد به أن هذا واجب متعين فهذا مبتدع ها إذن هو اراد يعني ان يغسل محل الواجب بنيه الوضوء والزائد لازاله الوسخ فهذا يثاب يعني على فعل الواجب والزائد لا باس به لانه يعد من العادات قال أحدها بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر مثلا وتمييز صيام رمضان من صيام غيره أو تمييز العبادات من العادات كتمييز الغسل من الجنابة من الغسل التبرد والتنظف ونحو ذلك وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم يعني النية التي تميز العبادات بعضها عن بعض اما النوع الثاني قال بمعنى تمييز المقصود بالعمل وهو الذي يراد به ان العمل خالصا لله ولا يصرف منه شيء لغير الله هذا النوع الثاني من انواع النيات قال تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره أم الله وغيره يعني عندنا القسمة تقتضي هذه الثلاث الأحوال إما أن ينوي به وجه الله وإما أن ينوي به غير الله وإما أن ينوي به الاثنين معًا الله وغيره والذي دعت اليه الشريعة الاسلاميه هو الاول واما الثاني فهذا لا يقع من مسلم ان ينوي به غير الله واما الثالث فهذا ان كان عبادة محبة فهي نيه باطلة لان الله تعالى لا يأغنى لان الله تعالى هو اغنى الشركاء عن الشرك لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وأما إن كانت في عبادات يجوز للإنسان أن يفيد منها كالجهاد في سبيل الله وكالحج قد يخرج الإنسان للجهاد وهو يتطلع إلى الغنيمة وقد يخرج الإنسان إلى الحج وهو يريد العمل فهذا النوع من النيات يتوقف الحكم على أيهما الاصل أيهما الأصل فإن كان الأصل الدنيا فليس له فيها من ثواب الآخرة نصيب وهذا هو الذي دل عليه ما جاء الرجل يريد يعني الرجل يخرج للجهاد يريد الغنيمة او يريد السمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من اجره شيء لحظة لحظة لحظة لحظة, لحظة وإن كان يريد إعلاء كلمة الله اولا وأداء نسك الحج لله تعالى ولكنه يستعين بما يتكسبه من بيع وشراء ورحم ذلك مما هو مباح فله ما نوى نعم ايش تقول هل عمر بن الخطاب لما كان يدخل في الصلاة ناوي يجهد الجيش ولا جاء تجهيز الجيش عربا هو ناوي الصلاة وجاء تجهيز الجيش عربا اذا عمر ما غير نيته فهذا لا يرد عندنا ايضا لان تجهيز الجيش ليس يعني عمر رضي الله عنه لما قال اني يعني ادخل في الصلاة واني اجهز الجيش في الصلاة هذا مما يعرض له من امور تخرج عن دائرة الصلاة لكن لما كانت في امور مباحة وفي امور تعنى ب المسلمين وبأمور المسلمين ترخص فيها وإلا فالأصل أن الإنسان إذا دخل إلى الصلاة لا ينبغي له أن يشتغل بغيرها واضح قال هذه النية التي يقول فيها أنها أن يراد بها وجه الله أو يراد بها غيره أو يرادهما بهما معا قال هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم ويريد بها الإخلاص في النية وبالحقيقة إن هذا التقسيم الذي أشار إليه الإمام ابن رجب لعله تقسيم أغلبي وإلا فإن الفقهاء يتكلمون عن خلوص النية وأهميتها في قبول العمل ربما أكثر من كلامهم عن تمييز نوع العبادة لكن لما كان الفقهاء يتكلمون عن تمييز العبادات بعضها عن بعض وأنه ينبغي للإنسان أن يستحضر ذلك كان كلامهم اغلبيا وإلا فالكل يبتدئ بخلوص النية وأن مسألة إخلاص النية لها أهمية وأنها هي النية الأولى أو المقصد الأول وأنه ينبني عليها لأنه ينبني عليها صحة وقبول الفعل أو رده بخلاف التمييز فإن التمييز يأتي في المرحلة الثانية قوله هنا وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. قال وقصن فابو بكر ابن عبد الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص والنية يعني أورد فيه الأحاديث والأزهار المتعلقة بالنية التي هي بمعنى الإخلاص وصرف العمل لله جل وعلا. وإنما أراد هذه النية اللي هي الإخلاص وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة وتارة بلفظ مقارب كقوله ابتغاء وجه الله لذلك قال وقد جاء ذكرها كثيرا في كتاب الله عز وجل بغير لفظ النية أيضا من الألفاظ المقاربة لها وإنما فرق من فرق بين النية وبين الإرادة ونحوهما لظنهم اختصاص النية بالمعنى الأول إلا هو الإخلاص أو إلا هو التمييز الذي يذكره الفقهاء فمنهم من قال النية تختص بفعل الناوي. والإرادة لا تختص بذلك كما يريد الإنسان من الله أن يغفر له ولا ينوي ذلك قال وقد ذكرنا أن النية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة إنما يراد بها هذا المعنى الثاني يعني الإخلاص غالبا فيحينئذ بمعنى الإرادة ولذلك يعبر عنها, أو يعبر عنها بلفظ الإرادة في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يعني يقصدها وقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم وكقوله تعالى من كان يريد حرث الدنيا من كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرثه من كان يريد حرث الاخره من كان يريد حرث الاخره نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوتي منها وما له في الاخره من نصيب وقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما متحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وكقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا بخسون ولا الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبطنا صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه وقوله تعالى وصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقوله تعالى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وقوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعثون كل هذه آيات جاء فيها التعبير بالإرادة ويراد بها النية الخالصة لله تعالى نعم أراد بها الإخلاص لله تعالى في العمل وصرفه لله دون غيره قال وقد يعبر عنها يعني عن النية في القرآن بلفظ الابتغاء أيضا كما يعبر عنها بلفظ الإرادة